وَلَوْ أنا كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنِ الْقَتْلَ أَنفُسَهُمْ أَوْ خُرُوجًا مِنْ دِيَارِهِمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّ كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنِ الْقَتْلَ أَوْ الْحَرْبَ أَوْ خُرُوجًا مِنْ وَلو أنهم فعلوا ما يرضون به لكان خيرا لهم وأشد تسبيتا وإن أنهم فإنهم يرضون به